الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 مسلمانان خوشویس الحمد والشطاش و استایش بو خدای دوره سبحانه هو تعالی جاریتر لسرس فر قرآن او سنت پیغمبري پيشوا عليه الصلاه والسلام له خطبه جمعہ را وصضو چللوه مینده کوي کړي نو خوشوستان لسي خد بي قیش خد بي رابردو باسی جیاننامی پیغنبران من کرد صلاة و سلامی اخوائی قوریان لسربي جاستان بابت اكمال لفند و عبرت لجیاننامی او پیغنبرانان صلاة و سلامی اخوائی قوریان لسربي باس کرد لقد بأورد أن الخواي دوراه سبحانه وتعالى ويستي لسر ان شاء الله تعالى باسي باندجي تردكين كالجياننامي أم كالبيواني ميزو ورجد إليه صلاة وسلامي خواي دوراه لترهم يانبه أو باندج كأمرو باسي بكين بريتي لوي وكو زانايان وكو قاعدين دايا الناوى زاناياني السيري في غنبران صلاة وسلامي اخوائي قوريان لسربي ان الشر لا ينتفع لا يندفع بالمواعض والتحريك الضمير وانما بمقاومته وقطع دابره ام خاعده بريتيا لوي براي شرق براي ناحق براي باطل براي خرابكاري براي كفر براي بايماني بهيد شويت آمادنيا ملكز بكا بو ايمان و حق بهيد شويت آمادنيا گفتو لگر حب بكا بهيد شويت آمادنيا اعتراب بسر كوتني حق بكا كلا لايان خوايق ورهاتوا باقصي خوشوا بوتاري حضاسيوا ياخد باقفتقو حوارو دانشتن فالكو او ايكا بيويسة لسر اهلي حقو ايمان ومسلمان اويا اي شر لرقو دا لريشار دا بيبران لنا يبنيه لن تنهاب واندقى مادية ملكزبكا بحق اماس لجيان نامي في غنبران صلاة وسلامي اخواي قوريان لسربي زور بجواني وبروني بوبان درد الكويت كما شاكا ليكم وازحو بربركاني لنيوان حق وباطل كباس من لكاتي او بربركانين لنيوان هر دو قري ادم سلامي فاي جوري لزربي ابو لنيوان قابيل و فيني ما جون بري شرق بري خرابكاري بري باطل لا يكنو شيء لا يكن بربركانين الا حق لا يكن واجهدا لا يكن او اوي موازهي حق ببيتوى خوي دربري خوي بيناسك وفرموي وكو لزرزماني او بومان دجاريتوى قال لا اقتلنك قلت يا براكي خوي دادكو شمت كواته شرعه مادنية بقفتوكو حوار لناو بسي شر امامانی گفتگو حوار او شي خوش قبول وکاته اوانی واته دغه جواب گفتگو حوار ل قرب خپل بکم بنتیجه يا حل چې وسد لنا او ده باطل اعتراف بحق بکاتنو مل کذبی بوي اوانی يا اوته هيسته نهشتونا لو اخوه قوله بوم رو بنارد و لئه اقادار کردينوها یعنی اواتا لطرفی شر و باطنن خوه انخستوه تنو طرفی یا برای حق و ایمان بو اخوه قوله خوش روستان کاتا کباسی امچرو کمان بودا که قابل و هابل هرسا ما قلت لكاتي خوي أمدونا وقابل وهابل لقرآن ونسنتي بغمبر عليه الصلاة والسلام نهاتوا وفي باس ما كان لو كاتي ابن عباز رزاي خوي قوريا لسربي مفسري قرآن لأهل كتابي ورقرتوا بلام ايما بكاري دهينين بوءا قاداري بوءا ويخلقتي بقال بابتك لكاتي أوسر عدا خواه گوره هر لپاس ام آیتا بزانی چی ده فرمیتن یعنی او کاری کشر دی که او کاری بری و بیدینی و باطل دی کهتن بزانی چن گوره ها خواه گوره دوی او آیتا ده فرمی کاتی که قابل براکی خوی کشت ظلمی لیکر غدری لیکر ستمی لیکر تاوانی چی گوره انزام ده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 لا زمان محدود را وستی بلکو ته د فرني خو فرمیتن لا پاج ام رودوا کاتکه ی كا چې لقران ادم برخه خو ی کوشت د فرني عوام بنر دین حکومت مان اوادر کلبسریاندا هر ی چې نفس بنا حق بو کوجه هر ی چې بنا حق بو کوجه به او مافي بسری واجب ياخد وکو فسادو قرابكاري لزوي كوشتن ببئمه في شي وکو ايستاكا وايا دفرمي وكو او وايا او تاوانا هذو خنچي سرزوي كوشتبه تلنا ايو برد بويا پیغنبر عليها الصلاة والسلاة نفرمائشنه اگداكا امام بخارو امام احمد رحمت اخوان جوري عالا سربيه رواية دكالا عبدالله كري مسعود رضي الله عنه دفرمي يخبر عليه الصلاة والسلام كجمار كي لا إمام بخاري يصد ششا دفرمي لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل دفرمي هر نفس هر جہل لبري يعني مروه بسيتي بنا حق بكو جريق ني چه بي کو شي الا جناحه شي اوا تاواني شي اوا غورا ب بي اول سر تمام بار ني توانه کي به سوق بيته ويا كم بيته وا بقدر تاواني کشتني نفسه بنا حق بنسربو كل ادميه كم كوتنا قابل برا کي خو کشت د فرمي لبر اوي او یکم کس بو ام سنتا امر بازی دانا که کشتنو لناو بردنی مروبو انسانا تو تماشای میجو بکا بزانا کشتنو بری لای چه هاتوا تماشای میجو بکا بزانا خرابا کاری لای چه هاتوا تماشای میجوی مروبایتی بکا هر لو رو جی آدم ها سلامی خواه گوری لسربی خاکو ایستاکا دی قد بده بزانا خراپکاری شر، ناحق، باطن او برایی که اوان تنسیلی دکن سخراپکاریه چان انزام داوا با لنیزیک تماشای بکن حر لقرن زیاتر نکشه نو پاشوا تنها قرنی بست که ایمه ایستا لقرنی بستویک تقریبا دوانزا سال من تی با تماشای قرنی پیش خوب من بکن بزنین برای شر و کفر و بیدینی چی انزم داوا لبی دایتی ام قرنه ام سده یا شره چی گوره جیهانی هم برپا کرد ار کفر و بیدینی و اوانبون که دجمنی حقو راستینه حرب عالمی یکم نزی که هج ملیون انسانی تیدا تیاد چو حرب تشيدي كيان بحربية عالمية دومنا وبناوبانغا حلنا وراسي کرنا كنزي كي اوي شي امبر باكر نزي كي حشتاو دو مليون انساني تداروه لناوچو باكشتن باكشتن بادربداري وآواريي بتداني بفسادي بقراباكاري كانها لسلحظة ساو توقاني امریکا که استاکا لاوی اولی داداتن کوا ما فی مروب دا پاریزی لچن لحظه چاو چقانه بچن کنبله چی ذری لنا کازاکی هروشیما لیا بان نزی که دوسوت و پنزا هزار انسانی کشن لحظاته اما برای شر انا شوم بغفتو گوو حیوار وبموعظه بیت سرخت بیت سراتي دي. يشه اماده بيتون نو ب بتکجين متيلي رشيد بكاتوا چون اماده بقصه خوش بیت سرخت تناله بيست انا امال احصائيه خويا نه كفره نزيكي زيادتر 200 مليون انسان ينقش بشارکان و بوشورانه کوا مارویرانی بدو داهاد دو ست ملیون انسان استاش با مسلمانو ام اسلام دلین ارهابی تندو تیجا دجی حزارتا دجی تقدما دجی پیشکو تلا اوانه که اوان ایستا پیمان دا فروشن خوی اللکاتی خوی اما صفتی هم بو ایستا صفتی تیاد لنواتو سوار هتا نواتو شش لبوسنو هرسک ام پارس زویه که مسلمانی لسر دادا جی لنو قلبي اوروپا تو اغادار با امال جوی گانو استوها امانده غریب و فقیر و نظار و نفاما اوی داله پیویست من بحوار و گفتو گوی امانا پارس زویه چی کم بوسنو هرسک لناو سربیا یوگذلافیا قدیم همین استقلال و سربخویا وقر وقو باسی دکن تنهابو مسلمانو ایماندارو برای حق حرامه نابي لخلال چن ساعته لشارق لبوسنب نابی سیبرینیتسا تنها لسن لحظه اک هشت هزار مسلمانی بیتسجی مدنی سن یان بری لناو هل لحظه هست هزار نخلالي عمضو صالانو هاتو شوار بوانو هاتو شست نزيكي شست شست هزار آفريتي مسلمان خاوان حياه الشرم خاوان ناموس هتكترا اقتصادي هنكت اما براي شر لجي بوا نستو نزانو نفامو قم شايا او بقى بقين بناتو ذلقر شر ستالین کاته کلینین او شورشی که بناو دلیم بلشفی لسالی هزار و نوسته و حفده انزامی دا شورشی بلشفی حتا هدو چیان گوبه گربون لناوچون بلینین و بستالین نزیکی چی و شش مليون انسانی مسلمانین یا کشت لناو یا دبدرو اواره او تهذیبی انکه پريشر څومبه حوار او گفتگو د گیم به نتیزه لګیاندا کفر څو د ګټه نتیزه لګر ایمان زه حاسم کړ باسي قضيه بکم بابته کې اسا له مسلمانان څلې رات څلې درو له ناموس باسي ذكره اقسي لسا ذكره او اش رداي اوفل مايكا درباري عليه الصلاة والسلام برزي كردوها وكود الله سوكايتي بپیغنبر عليه الصلاة والسلام خوش ارستان ام فلما اگر نبيرتان بمن لاخد بيش مارا صدو لبیستو پینزی نوی دو هزار و نو باشی حرامبونی تمثیل من کریه چی خوی بکا با پیغمبرانی و سلامی خواه گوره علیہ السلام اولو کادنه لو خود با اگه بگر اینو بوی لکوتایی دا گوتم ایستا شریکه چی قطری بناوی شریکت النور اما قطره لناو مسلمانان قلتم خريشي اوه فليمي الاسر بيغمبر عليه الصلاة والسلام درده هنا قلتم هر اوان دنية كلا ناو كردستاني جدا استاوقو تحت داك برامبر مسلمان ببئمنتي شوروش او فليمي الاسر يوسف بيغمبر درحات والسلام الخواهي قوري الاسر بي ليه دادره ببئمنتي ببئ اوه حسطو مشاعر رابجره بناو اسلاميش داده لو قاد هر اوه لا بيت ساوريه بتن لسر البيغمبر عليه الصلاة والسلام فلم ليده دره اگر ايما موقفه هلوه اسمان نبيتن اگر ايما قسينش خيري تدانكي اگر ايما موقفه اكما نبيتن برامبر اوه كواه اوانه ديكن اوان بناو اسلام استغيشت او نتجا او فلمات در بهندره كواه مخرجه اقدره نره چي امريچي جنسي امريچي على اصل داجولتو يهودا ونعنیسان باشیل نزیکی ستو پنده مليون دولار لو فلیمه سرف کراوان كرواد اگداده یا توزور بای پارکانیش مسلمانان بی گو نوانی ابلیتون ماما سا مسلمان و خیرخواست فارده دا باسلیمه بای ریزی برانبر پیغنبرنه که علی صلاة و سلام لعوروط او الاملیکا نزیکی بخواه اندالین پانزه مليون مسلمان هیا مسلمانی ایره لا منو تو ایستاد شوه لأوروپا و امریکا ذا دکش یچی بناوی دعوه یچی بناوی او خوین دندخوین ایتن حر یچی بشتی که حرام مسلمانی از رد بکانه نوخاچ مسلمانان بو نوخاچ کافران حدیثی پیغمبریش علیه صلاة والسلام قلی زورا او پانزا ملیون مسلمانی لیدان اشتوا روشانه مانگانه همینه انده بی چی بدن؟ ضریبه بدن أمزاري بيان ليه دستانين دستاناو بيت المالي وزارة ماليي خزانه مالي أم دولتي أمريكا وأوروبا زا اوان لو باريه بكاريه هنا وانف لمانا بيدر دينا اوان دجايتي من دكان زيشو شفاة اماده دكان أسلحي فتاكو لنا وبري في درس دكان دجايتي إعلام وراجع عندهم بكارده إن برامبر مسلمانان بباري مسلمان بباري مسلمان لماندة نوا قام سيزولا سركلا سيزولا سركلا لمحه فطياء لواني لما مستاني ايني جاتل بو لا راديو وتلفزيون قالو ستلا عيد لانترنت لا ومواقع كانزورتا كيندوتا ولا سر انفليما ما, ما باش اويا بزاني ايما تشيبكين لا دواروش ياخذ اويك ديتة بيش ما لا مدو تشيبكي سي سهلوست من اما رجانه دوباره دبیتوه. رجانه. قرآن کلامی خواهی گوله. صفت رب العالمین. خلکانه دیشوتین امکاته پیدا کن. لجر پیان دادنه. لنو کردستان دی هینه نو آو دست. نو قف من تیبو هید. تواتم نیرزی برامبر پیغمبری کن علیه صلاة و سلام. نو قف تیدمی هید. اوه یستا تا ایستا با بزانید. آيه باور رسكار مندفيل ورزيل يزليليتا آيه او حدثا قورا او ردا وقورا قال طب بيغمبر عليه الصلاه والسلام بيريزي برانبر بيغمبر عليه الصلاه والسلام لو في ميك ناوي ان نوا ساوي كيمي مسلمانات آيه او هم الشكايه كيف مقدسات اسلام وتايت عليه الصلاه والسلام او با اشتانه که دو مانه لی درده چین لی رزگرده بین لی کترده بین دانقی فالوی از منده بین تو خواه به و به سرود مسلمان در جی امریکا و اوروپ براداشتی دي. چه شرعه لزیهن بوا به ماسیتا و مسلمان سرکتوی به سرکتوی به سرکت یک خداتم لو بینه یک نمونم لو بینه سنة سيري پیغمبر عليه الصلاة والسلام سنة جياننامي پیغمبران صلاة والسلام يفاید ورائل انتبه سنة واقعي مسلمانان هل زماني پیغمبر عليه الصلاة والسلام تاكو يفتاد خمشوكو بكيتو وبقر ونو ده بي بخطبه حماسی ده بي وو تاري عاطفی ده بي خلق را جشی مسلمانان تحريضي عندك بغمبر ياخوش بي عليه الصلاة والسلام رشال للجملاني بغمبر بيته عليه الصلاة والسلام خدبه ساعاته نيو ساعات ده خلق آما ده دكي بوتي لكو تايدا دليه تندو تيجيش بكر ليه لكو ليه حوار وقفتقو بقرع لكو تايدا دليه نكن ستة بكن عسايش من لتك بس آبا دي فعلة بغمبر بكن عليه الصلاة والسلام هنديك ياندين قوت شكو مدرين محكمية عادل بكرين اماني امبي ادبيا و امبي دنيا امبر امبر فيغمبر كده عليه الصلاة والسلام لدى نهيرين و الممثلين و لوانيين متين داو تخوى تخوى مسلمان اعتراض بك بمحكمي امريكي و اوروبيز و لكو ديان امرا شو هي لجير عليه الصلاة والسلام جيد انتوا تخوى امان فقر حاليها تنه دې شنو له دينو دنيا او ونه کافر خو کافر محكمه وکاتن بنت ام باركه ابراهیم نرويچ حفته او دوک سيکوت حفته کسیکوت ان صالح حكم دره محكمه وک دره صالح حكم دره وکنيتي حكميتي اوانه کا قبر پیغمبر دک علی صلوات و سلام محكمه وکین به صالح حكم یم دین بس په صالح حكم یم دین خواه وحكم خواه وحكم عليه الصلاة والسلام ابا وحل ويست النبي موقف النبي اگر بمعنى موقف معنى برانبر تيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي ريبازكي تيغمبر عليه الصلاة والسلام ما بزانين اول خوشي هاي تمان سيا سارة سارية كشف بسينا او سدل يكا و قرآن دائناوه لاوه درمان واربقرينو بزعين چي بكار بمين لخو ما نوه درمان مكار نهي بي لش ما قبولي ناكا ما قبولي ناكا روح ما قبولي او درماني ايسا امانه بو امي دادنين هنده اي چه تردلين فا دعوى الي بردون بکن يعني امريكا رئيسه كيه كونغريسي، پرلماني، حكومتي خاوان في مكان درهنا وا اريد تمثيليات يا داكر دوه خاوان يا متيان دعواتن دعواي لبردن للمسلمانات صادق دعواي لبردن والله بابا مسلم ما خاوان عليه الصلاه والسلام خاوان ما عليه الصلاه والسلام خاوان ما ما خاوان ما فنيه حقي لا حقي عليه الصلاه والسلام زاده به په سینه خدمت او لا پاج مردنی تماشاږی نه نوې بچین تماشا سیرای وکاین مزانین او ټول خلک خوش ده به ټول عفوی دکه ټول له بردنیا وانه قبول ده که به حق نینته حق شوبد به ما یک حکامه مسلمانان حکم به اسلام ناکه دا له بردنیا چې وکړه رئیس یې مرچ یی یکان فریان به اسلام و نه داویله بردن لچیو بو کات لا نو هیز د ولتیه شریعتي خوایګه او نبر قرار نيا جبه جن اکر لا هر شو له مسلمانان هبیتن چپوچی طفرو داجر کرانو و ارواح القلجویانی لیند د نن له ناوی اندب داویله بردن لچیو بو کمریکا بو جولکاو دیان و ام کابرای که زولکی اصلي سان اما چمه هر غناح دې چې له که ته تده اله وبر والسلام قران مز قران بزالو ته له کته بیا پیناتيفکا څوري دا ناشي قران په واندامت عليه صلوات والسلام من امر خوږه ور شاکره سبحانه وتعالى يا پیغمبري درست كل دي علي الصلاه والسلام كخالجي پیغمبر عليه الصلاه والسلام كفرودي پیغمبر كل عليه الصلاه والسلام برو شفتي جلوكا ده نا قران مخينه وبزان تي ان كز صلى الله عليه وسلم قوموا لايك بديكو باوكو اوي ايمان وقربانك ولو راس تجناك الراس تجناك يا اخوات اخوات سيدنا عليه الصلاه والسلام بيت الله امن برانكم مرحبا ما امكن لو رميت شي مترات شي نده كان وجه موقفها بيطان زين تصدق او والله اودى يا تك اخواتي الا ما فرمات شي رجبه في عليه الصلاه والسلام كبوني لنو أمريكا ولصالات عرض قيدة لباسي في ذلك كيف لأماميك كيف لأماماديا دفع لبيغمبر بك عليك الصلاة والسلام خسما بالله العظيم لو أني أسالنا وإيباشر بي لو مزقوتا لخالزي أو مزقوتا هل خوشا باسي أفليم بك بينا خوشا كسب أمريكا بري بينا خوشا كسب الدولة كبري والله وبالله وطالله إيوامان هيا ولائي اي. برامبالدولة كلا إيمان داران مسلمان زيادة بخواه يتمنى بخواه يتمنى ذاكا دلين فواهي ببر شفاعاتي في اغنبر مان بيكي عليه الصلاة والسلام اوان يكمزا دلين آمين بتمان شفاعاتي في اغنبر مان بيكي عليه الصلاة والسلام دلين يبرزنة شبكا جولا كلا دا دا فرمي تي دلين دلين إن الله فقير ونحن أغنيان بيريزي بنامبر خواهدك دلين تصفى فقيرة إيهما دولة مندي أما صفتي جولكية تدعي أوي بيريزي بنامبر في أخمبر بكال عليه الصلاة والسلام خواباتي عندك صفتي جولك القرآني دلين نحن ابناء الله وأحباؤه دلين إيما قرآني إخوة يقولين نمنالي إخوة وأما إخوة يقولين إيما يخوش دايتر إيما شخوة ما خوش دايتر والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوبا كبيرا فمحتاجين من نالنك سكارا جولك الشيخوزناه لبرأوي جولك الشيخوزناه خابا خيذا فرميتن غضب الله عليهم وجعل منهم الكيرادة والقناديد فأخذ ابي ليقرتن هموشي كردن بتي بميمون ببراز شو الميمون برازي شو الميمون برازي جعلنا منهم كرادة وخنازير كرادة خاسئين يعني سوك كم نكهر ميمون ميمون يأتي كم سوك باعتماد أما ذلك ما صفتي تلك القرآن القرآن ده أخوة بعشي صفتي ذلك ذكا يتشعر صفتكان ذكانيا بأدبي برزيان سكايتيا بخواي قوله سبحانه وتعالى حسن دا سوكاة دي برامبر فاطيخ غامبر راكي عليه بر والترام برامبر خوين داك خوين سوكا قرآن باسي داكات دلان ييدوا الله مغلونها والعياذ بالله دلان شي دلان فادا سكاني قلتوا وهيز دا بخش بيتين يبر بخش قلق ولعنوا بما قانوا واليداهما بسطتان ننفقوا كيف يشاء اما جولكه جولكه هر باسی پیغمبر ده کن علیه فرات را حتا عمله این ببورین ای خواهی قورا سبحانه و تعالی چی ها جولكه نینکل بی؟ ای جولكه نبون پیغمبر آل یندکوش سلاة و سلامی خواهی قورا آلسر بی؟ پیغمبر علیه سلاة و سلام باسی اندکا تنهای لیگر روش لیگر روش لبیانی هتانی وارو صدو بس پیغمبر و سلامی خواهی قورا ويقتلون الانبياء بغير حق. اما القرآن باشي لك اخبره في ذلك. ايجو لك نبو خسب مريم درين سلامي اخوائي قورينا سربي دايش عيسى فيغنبر صلاة وسلامي اخوائي قورينا سربي وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا واثما عظيما. اي اوان بهتان ينبينا ذكر دليل ايشا سلامي اخويا دوري لسلبي والعياذ بالله خفنا منبا با من جلك تي هي نيكرد بيتن تماشا القران بكن تماشا الجنهه النبي بكن عليه الصلاه والسلام اي جونكنب سحر يا لهي پیغمبرك عليه الصلاه والسلام اي جونكنب جاهر يا عليه الصلاه والسلام پیغمبر عليه الصلاه والسلام پیج وفاتی بچن رجه کاسی بازی حالتی خوی کرتایلی بو شری دیشا دی دي فرمو ایستاش هل بو آزاری دکم کلکاتی خواردنی او جهره کلنا و گوشتی هل دانا بو جولکا ایستاش هستی پیدا کم جولکا پیغنبری ها شهید کر علی صلاة بی صلاة ای شهید کردن چونه بو جهره پیغنبر علی صلاة خوی دی فرمی ایستاش پیدا کم بو آزاری کهید ذو لك ايوية دعوية ليه بردن بكان؟ ذو لك نبون ادي كاتيكوا توراة باشي عليه الصلاة والسلام فيغنبر الاخري زمان ديت الناي محمدا احمدا صلى الله عليه وسلم خواهو اي فرموه لتوراة انزيل كاتيك بويا انهاد كي ينقو؟ باوريان بلهنا كافرقون صفتكان ينقو ريط توراة ينتحليف كن انزيل عن تحريك لقد ديانا كان اوي كواب باسي پیغمبر لك علیه الصلاة والسلام لتورات انزيل الان دار جاءهم ما عرفوا كفروا به خود انزالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام راس لپیغمبری آخری زمانا هج شکو قمان اشيان نبون ولان لحسودی لبیدیمی لگن دلیل فسادی لسرزوی باوری اما پیغمبر نهینا علیه الصلاة والسلام. جولك دوايه بردن بكالا مسلمان مسلمان از عفويا بكال ليه ان ما في ما فيه پيغمبر بي عليه الصلاة والسلام امتس امتك امتس لزالو نفامك او دهتنا هنده اشتر قال ان پيريستا بقاشتين لقال ينبزو لينوه پيريستا باللتي هي احسان قفتقو قسان لقالبكي تخوى تخوا يا شيخ مياد ربدا تخوا يا شيخ اذا فومو ميكروبو و بايروسي لا نوبدل هيا دشد بكار بينيتو تو بلته هي احسن سائل قلبك اي اواننا بلته هي احسن سائل قلبك تخوا انا ايواننا خي خوشا على قلبك اي وانا جي اللي رابق لين ليش جانا پیغمبر علي صلوات الله و سلام ان ذا تير طلع نولى امانه اهلي ذمنا استاج من واظلم جوله كود حتى من ضال نولى نتشاندي بخشره انا حكمي هو حكمي في عليه الفلات والسلام با طيبتي اوذ لكاري كدجايتوب ياخذ بيراضي سوقاتي بربر في غمر لكن عليه الصلاه والسلام اساك امن نماوا انا محاربه انا مسالمه نماوا نماوا مسالین او کسیا پویندا به زنبی قیصولمان و کفر برانبره یقالی وسطن لاکر او انقریتی اصفر چه او اندین او اندنیان و나�ما لو اندينه ایک خفر نبی چه او اندین او اندینه او اندینه او اندینیان لبره او اندینه محانی نبی چه او اندینه صفل کفر نبی چه او اندینه او اندینه اعطا اعطا او اشب او اندینه بگیشidad او انداته او انداره یههای محاربن او كالسيشان مستعبنوا معاهدين زمينين بابا عميساني دايكات هزا دينتا نقا يشتبين يا اوه تكابلاتي خائنوا كالسيناتوا عن ابناء عقد ذماء يعني رقلتوا لك هاو ديان ده مسلمانان ها ده بي حكومة اسلامي ها بي ام عقدي دماء بم شروكانه بمضى دا صلاة دارانه انساننا ومسلمانه كمرتدل هالقرعهنا عقدي دماء وها ناكله لقد زلتك ودعان اوان بيتان دابي خليفه بحكومته بشريعاتي بي خواب بيغبر عليه الصلاة والسلام جي لجيبك اما امدو فاشا فاشا لك دابي اوان لنا او امز زليل بن رزيل بن تم بن بيكي مدبن لنا بازاري دابي زلو برجي تابت يانا حتى بزعين اوشو كيوا اسي برازيلي كوشوي ثاني مرزيني برامبرك قره اي مرزيني او داتينه اوروبا امريكا تماشاما نا كمبريسو بجولبرجو صمالات انا ارهاد تخو اي برازيلي نا اورس حتثبو او عقد دي مشاكل اللي تيلا قال جولكاو دارها تاع بري اما جولكاو ديالها لجيردشيب شي هل انا وصلنا تامين باشه کی امر تولا کو دیانی چه دتواني بوب اثبات وکه انا رسول جهان دغريت او سر اسا مساف خن والسلام په گورنه دواني قسمم بالله العظيم اسالنا نزول کو دیانه هيا عشيرته هيا باش عاشقته تھاخه ورپا مسلمان بوینه هلګراینه مرتد بوینه بوینه ذله ک ثله اسرائيل ثله اورپا بوینه ديان لره بوینه ديان یو څابه مسلمان حساب تک سندې اور باندې اما به شي عقدي زم له کلا مرتد وځه ته غبر رجع علی دفر من من بدل دینه فقتلوه بکوس او ایدین خوږه ربی پچا عقدي زم چه دې کا اما معنی و وانا أماماً عقل قبولي ناكا تزايا ويزينا بيتوه لقرآن والسنة في پهامر عليه السلام دولة تود ياني زي عقل ديمتي بابا أماما والاني تا خليفو تا دولتي خلافو دقريتو الشرع إخوة. او دعو كاتي اسلام ما في دبيتن عقل ديمال لقرد كاتل لشيك تسي اما يشتازي يردستينا بباري اما جاء التماندك اعلاني خوين بباري اما بكات دي زي وان باز کردونه لکاتی خوی برول افغانستان زیش امریچی والمانی و فرنسی اوانی لا اصافن بیاده قوت ری قواتو اصاف لنا تو تماشاین بکا حتى او حفاظیك بکاری دینن لکاتی کواده زن سرده کن لگا مسلمان و مزاهی دان میز و بیسایی بخود آده کن حفاظ بکار دیدن با غیرتن جو لکا بابا کناوی جو لکا دیقلات آخی درزه کمی با كان <تكتبع> هناك حفاظنا بكاد أن يكون المسلمين لسعودية و لقطر و لشوى و لشوى لأنه يجب أن يكون هناك حفاظنا في الدب الأمريكي في يا مرزيلي زليلي أنتون لكوديان لا يوجد أن يكون هناك حفاظنا أولا يكون هناك حفاظنا يا خوش إفتاح إذا كنت أخبرناها سابقا منها لأنه دا یې به شي نه خدمت پیغمبر علی ته خبر علی صلوات و سلام ظلمی له کراوا نان استمی له کراوا نان بیروزی کراوا نان سوکای تیپی خدمت پیغمبر علی صلوات سلام بلنیار رسول الله علیه الصلاۃ و اما حدیثه سیره حدیثین خدمت پی رسول الله علیه الصلاۃ و السلام جولکودان امران برم زنا بدکد ثولکودار امران برم مسلمان اندکد جیل رابقن بزن چی من پداله دا بزن چی من پداله ته فرمي تيخبر عليه صلوات والسلام سلام زمانه کتم بسر د عادتن هر چوی لای تم پاتاله داو د تاسو حديش له شونی وای انسان خلق له سقس حیا دادنه شي هر شي وو فارغ او لقمه او ته لیدي صحابه راځي خوای ګوري ان سر مين فرموي اي ماو ما وخت کمين دبر کمي وا مال دي اي په غبري خو علي صلوات فهمه علي صلوات سلام فوین نخي ولا موكو كفي سر اواني وكو اثبار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرموه او ترسيك اخوائي قورنا ناو بل كافرا من داناوان دري ديني دهتناو ده دوني ايوان زا بوتيان اي بيغمبر اخوه عليه الصلاة والسلام ام ترسسيها بو همالي حب الدنيا و كراهية الموت لبردوشن رقمان لمردنا وهلوها دنيا شمع خوش دي دنيا ويستين حتى دنيا ويستين حتى ركماً لما تنبيت الحال من أحانا ذا بي الرزيل ذا بي أما قصي فيغنباره عليه الصلاة والسلام أو متباهي لأتوها فيغنبار عليه الصلاة والسلام دفرمي أخوات غين تشارس شتي بمندها يبكسي تلي نداوة يجيشان دفرمي ونصيرتو بالروح بمسيرة الشاهرين دفرمي أخواتي قولها تلسي مني هاي اشتدنا ناو دلي كافران يقم انقريه يعني يقمان قريب بأزاني بأيه فيغنبر عليه الصلاة والسلام واده جميعا بوضاكا بصريا عنده ده ده ده ترساد لانه دولة كوانينا خواباشي تحسبهم جميعا وقلوبهم شطا واته ده غير مسلمان وإيمان دار واته ده غير تنحمولة قليتهم بنام وانيه ده فرمي وقلوبهم شطا قرثوا ازانا بنام دزانين امت سيمان فينا كريه يتمان سفیر لاولاته سفیر چې اړچین ملعون جلاکه ديان خو سفیر کاني محاربہ قاتینار مسالم انجب مسالمین هاتین نن او دلته هم زاحسوس دادنن تقاریر ولا سد انسون خیر و بری ولاتمان سامان مندبن خیر مون درو انسون خنار قاتین او نش مسالمین آها آه سې چې الا د تطبیق کوژن مسلمانان لیدتن یی چې ولندره سره خوشین ده دغه قوم به مشه په بهشت پهلو غرین شادي ويته اما کېشته امراده شکایتي پر امر اسلام امشيز موقيف اتمنيه هتاي ازداك موقيف اتمنيبوا رجله رجا موقيف او به اخلاقي فسادي به دين له عقيده له اقناغ نه راوش له نولاتي له کوردستان له خارج کوردستان نه لري يې مسلمان موقيف نيبوا څنګه خلک تي كم اوش همو جرمي د خاطر عمو دا نوې شو چې خراب دي مربي توند دي چې وکي دا ماشعامامه لا <سؤال> سره تارزه دا نه نابه توند دي چې وکړی ناوی ناوی اساس چې ته غوډې ای چې وکي ولله بابا اوهاز هغ اروپا امریکا له مناترسې هرڅینه سره <سؤال> زاده <سؤال> او تاره مخې لري نو اې دانې وکي بخوا امریکا او اروپا بواناترس بخوا بواناترس أهو همو قرد بونا و كوبونا و و او اذكره لأرى لأرى لأرى لحر شنة همو يبا قرباني يكبر لبيت الله سواني أمريكي و أمريكي ياخد أوروبية و جرلك و ديارات جبنية همو يبا قرباني أمريكي والله او انت ذا ترسي تاريك تاريك تاريكي أمريكي لما ناترسي ليه قردن سيه ليه قردن سيه بل ليه قردن يا مقصوب كان ما في فيغنبري عليه الصلاة والسلام بشارينو بزامن فيغ عقيده شرعي اسلام وايد انا وعلي شيخ سيبه في غمبرفري عليه الصلاه والسلام تشم سلمان بي تكفر بي لو قاتك كذا تشم سلمان تكفر بي بكوش يعني اذا ايش كفر بك امران برخاي غورا سبحانه هو تعالى اگر بكا پشمام لا يكوشي. توبه بك باشي ما من تولعانه خاي غورا عفيده لا يكوش ما دام توبهك باشي ما هو استتابك لهاته وسرخه نا يكوشي بنام اوه يخصي با پیغمبر بلی علیه صلاة و السلام سوکایتی پیبکا برازی پیبکا لبردس كزنیا نا لبردس حاکما نا لبردس سروتیا نا لبردس خمتی ترشا إلا دبی بکوشری طوبت بکا هلی بکوشری بو لکی پیغمبر علیه صلاة و السلام بقوی دانیه لجیان دانیه اتا عفوی بکاتم ما في اوه دبی بکوشری بکوشری رشوا ب ما دام استهزاء وقالطه وشكايته بفهغم بركرد عليه الصلاة والسلام لا امانا اخو او روني اعلاني امدجايته اللي قليمه دكا فوشو استاد بابا من دكيوستا تشيه نازانم بابا اي استاكا لدو هزار و شجعه تاني رب قطباتي اسلام يعني ارهاب ارهاب يعني اسلام اونده سوك من دكاته لعنتي اخوالي اواني كوابه جيشي دا كانو كتما التاليش سيدا لي بوش لدو ازارو يكي حرب صليبية بابا بفوئ او ان انا وقلي انا انها حرب صليبية او شرعي لقام مسلمان داكين اما داخل حرب صليبية الحروب الصليبية يهتمو الدواموشيهم حملات سعرهم كمزم ستهم حوتوك تم حملية انكل اصلا شربة دوامة هل سرقم وبدأ بقربو باوتار بوتار بوتار سعات في بخلقو نواء فما خدنا قينا نتيزة حالي شمال هرأو حالة ده حالي شمال اما وكو تقديرا تونا خوشي جايك ده شي ناسيبو علاة علاة دكتور مع انتي حبيك ده ده يدر جايك اللي ده مالو عارقه ده كيخو كوي هرأوان ديه ام گرد بونا و ام خو ام قو بونا و ام سكتنا و ام مطارا و تقدير بقوا حتى زاره جيتر ديسان ديگريو دردك بخبر ديطان ديسان برزيشتر ليدا داتوا خو دي دكتو اسراحب دكي دار زاره جيتر بخبر دينا و لا شتير جيتر برانبر خواه برانبر برانبر دوئخنبر علیه السلام برانبر قرآن برانبر شنات برانبر شريعات اسلام برانبر حج عراج مسلمانان چی هیا جولكو دیان ن الاخوأة بيردك الاقار uma ايه اخوأة رخدة، عدمك من ارخipher او зайقاتها ى اelson Nachtة امرGGرأ له خاترينه وزوراكا ونصفه تروز aktار بان اذى كانت بعفو الله، عفو ما اقام بالخط رحمي خود رحمها ماما بي ديني ايمان مان سلام بسمك اذا مسيبيتی دینه الدنيا الضوئك carrots هل امرве یا بعددي يا عرّب خدء امردم كان ما مثول بي preparingنا بأنو شفابًا خيش كان خ2016 يا ارحمة يا أرحم الراحمين غيرت وشجاعت ما مرده برامبر المقدسات كاني برام بجوابه يا أرحم الراحمين وما اللي بكي كوا شارزاب لقرآن شارزاب لسنتي پيغمبر عليه الصلاة والسلام شارزاب لسيرتي پيغمبر عليه الصلاة والسلام يا ربي وما اللي بكي دشمناني خوما بنأسين ركماً اللي ينبيتوها يا أرحم الراحمين وما اللي بكي دوستاني خوماً بناسين خوش من بين يا أرحم الراحمين ببر شفاعتي بيغمبر من بيخي عليه الصلاة والسلام يا أرحم الراحمين لي ما خوش به خوايا لو تاوانوا رزيل بغلتين تهمانا رزقان ما منك يا أرحم الراحمين خوايا بكفر جل كوديان أويد جاية دي إسلام ومسلمانان دكاتو ألقى اللجية كان إخواناو يا البريد يا أرحم الرحيم الحاكمية عادل مالو ابن ري مشاريعاتك من حمد المصطفى عليه الصلاة والسلام حكومة لنيوان دا بكاتل يا أرحم الرحيم المسلمان لحل هنا سريئا بيخي برعيتي ويقرزي خوشة إشتي لنيوان من دا زياد بكي خويا لمردو كان ما خوز بي شفابه لخوشة كان ما ابن ري جيناه أسري مسلمان آزاد بكي زنده كان من إصلاح بكي إن في ذلك اللذكرى لمن كان له قرب او ألقى السمع وهو شهيد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأصيب عباد الله نفسه الخاطئة المتنبة العاصية الغافلة أولا بتقوى الله وطاعته ولزر يوامره وكثراته وصافته فإن يتقوى شعار المفين ومسار المفتقين فوسيقى الله تبارك وتعالى في وفي دوة الخلق أجمع سل الله مع الذين التقوا الذين هم محسنون کوشستان خل ترکشار لا کا تلیفون لا کا لو اني تريش لو منطقي لو ناتشل سيرف شلفي عقاري حسابو اعتباري على صدق فزر ناحيه كان تدريسا امش بورم كنوي ييني خوای جورا ببي شرم وببي اوي كوال لو لو ميلو مكارا بترسينا حسابي بوكي د به خچ را بگ بر رااستي ز لاسب چې وره خک چې زر کو دبي جي رادهگر مش لە بابي که خوا وره د فرمی ذاكر س را تن ف المؤمنين بە بیران بین لە بر به بیرهینانەوە قازانجی بۆ مادار من س کار بازم کردو برام ئێستا س چې کمی ل بعض دەکەین وکو اوەی کوه ئستا لره ما لا کو خګار قصير <سيح> لاناو خلطي باوه ام قصير زور داكره نقلتا او بابا تا لسر زور بابا تيجيني دائما نفس انساني هروا راهاتوها جا مسلمان بيه اقافر بي. حزي لستي خوشها حزي لستينا خوشنيها امسول اللتي اخوه يقولوا وايا خلق وابا تاوه جا دو كاتي كواده تاوي بدو حق بكيوه لواني اثياتيه تيته دا بي لوانينا خوشيه تيته دا بي لوانيه وكو خوشه کنه بيته نهه با با ليره انسان ادرو پادهشت کي بودو رسکت يعني بستون متاه كامرا له كامرا شيري کي دوه کي را امام ساده بس کوتي بزله امام استا اما پرسا يچي او دلح... دزانيا او بو يدره لو يمفس من اله كم په يودين نبا الزنيت و نبا ما موشتانا لبا بلاكره ريز شملو اموانه مشكله شمرا قليان مياه. بس امن دینی خواه پیغمبری علیه السلام کوبی اوائی درخیم. علاقا بیدانیه. اما داشم اگر ملاقشه دکن دانشتن دکن دلیلی دوی بلکی دوی بیهن کون. بشتری زور و اصواری درخیم. اما ترخیر اقاری که ازداد ابرید. کوئی کاتی کوئی کمزا کدره دوش دیده دابون حرابی درخیم. نیچه لا دار. دوشي في تداوية كتباء لرئيش شركي تأمين يعني كومبانيائي دوليائي معاملات التأمين يجب ان تكون قادي دعا تستطيع السيح وانتبار موسيقى يجب ان تطريبه لمدو علماء الإسلام هميان رحمتي إخواني بأوالي زندوش المتفقين كو دنجن إزماعي لسر التعامل لغا شركاتي تأمين كومبانيائي دوليائي حرامة حرامة حرامة وما قصينا تنعي لحرية جيدة ب لباو حرام وقويا النادا بلان اويتر كزيادة كي يصدر زيادة كماوة راسة زيادة كلاواني فتاها ذاري نظرة تنديها كبتبت وطوبتها الماوة كاعدين في شرعي ماني اما علمان الصندان لا ورحمة الله لا سرق زيادة لان كله قرض جرى نفعا فهو الربا لفرمون هر كرزك زيادين بيتا کابری او کما قرض ده د تی دبی د منسی ریبا امقصه زانا انا امقصه زانا انا هر قرض یک نفع تی دبی د فی بربا بابو با تیرانی امه سبحان الله پسانه سم دیمونه ساده دا ما بابو با تیران ما تکان بخوال امه Seven. دپور نه چاچا سن د خندره فرسین نه درمې ما مې عشقوم انده په دتینکه شو دکې ما عشقوم نه مادم معاش راتبې ما غانې دروډه کنه ما نه درې په کثه همو دولة إسلامية كان فتوى يعني نجي إذن وذنين مدمعي هيا مدمعا سقن الإسلام عادي منظمة المؤتمر الإسلامي عادي على عالم اسلامية. هر دولتي هر دولتي يجي يدواني تدا والله أعلم زاني وما كردش تيايا يا مفتي يا دوتي يا يا. هر دولتي مفتيك يا دوتي يدواني تدا و مهم وبقيية للنهاء قمت بإجتهاد أ favour وأمقن عن نفسه يمكنني أن نقول أي شيئستان مزمعة اللفق الإسلامي Оم المؤتمر الإسلامي الدورة الخامشة للكواد مزمعة الفقه الإسلامي, الإسلامي الدورة السنسلة مكة المكرمة وعروة مجتمع الفقه الإسلامي رابطة العالم الإسلامي دورة الحادي عشر مكة المكرمة جماري قرارك الفاتواء <سؤال> كان بانزاويق لسر دو لسر شاشا اما نطوان المرادعي كان دوائل اكتبكان فهاريساكان عني تواباسي فتاواده كاتم بيبينة جي لفاتواء كراب غرب بزان لسر ايموتها تبيخ دبيانا اگر پيواندين ابو دلين پيوانديني اگر نا با جي لراب اصلك بدايه اكيد العبره بالمسميات لا العبره بالمسميات والمعاني لا الأسماء والمباني يعني حكم الشرعي فيوصف انه اوروك نقنا نو على كما في دانيان اوروك كل يشتاك كاسكانو ان فيكر دين برينا عرق خمر فحرامه المشروبات الروحيه او الكحوليه اما نا وكان قول على كما بلايدانيه في رأيك دينا برهباية بني فائدة فائز توفير يعني اما بو مولي او او او او او او بيهتابلين اما شمولي او او اناك ايش ما بو عنانية ناوروشو اسمكيسيا ان تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن يعني الدولة او كساني كده انا خانيب كانت اي عمداتي فروضا مقصصة لإعشاء المساكن هند فاري عمد قد لو او او اي خانو فعلا كمان مبادئ خاني قدرسك اولا سلمت تطبيق دي. باشا تشتوفيها بأقصاد ملائمة بدون فائدة حكومة أوبارة تزيك داعي كوالي دا قلت توبة قصدك صالك بسطوئة صالة مشكلة نياه صالة مليونة تبدأ المهم بقص داينها لا بس بدون فائدة ببيه زيادة ببيه زيادة فائدة لقنك او جلو ما شرح دا كاسيها دا فائدة جي. لو ايدي بغي بزايا سلمت تطبيق ببيع دا. دا سواء كانت الفائدة صريحة سأوصى إدياء أقصى صريح به يعني هل لو قرأي نري رسوم خدمات تيزنان الليلة بسنير جادة وحدها ما تحت ستاري اعتبارها رسوم خدمات يأخذ نجير أوين كواب اللي أمار رسومات فتواء كلا سلم تنفيذ يبدأ للرسومات نالي زيادية نالي زيادية رسوم خدمة إقواتها بفتواء همو جاناني عالم إسلامي اما حرامو ذا لو ذاري اخيري وادرهم اوين اخوانا ترسين اوين حسابي فيها مدكة اوين كينا حديثي في غنبري اذكري عليه الصلاة والسلام دا فرميتن الرباء حفتاو او انداء بشر لحميان اعسان تلو سبتر اوين انسان زنالة امضايش كنت دا ترسينهم اخوانا فرميت يمحق الله الرباء اخواتي قولا حرم عمله، حرفاره، حشته باستر بكيه برّبه دبا ناوي دبا لا ناوي دباه، درواه، نامينه لا بترسي لأخواتي قولا حسابي قيامت بكه حسابي قيامت بك لأخواتي قولا بترسي بو خواتي الدرهم منتشن بكزنيا ايشن بكزيجنيا حرامة حرامة حرامة حرامة وكو امانتكي سنسانم نسمي من بري فيه غمبر عليه الصلاة والسلام تنام حرامة كاس تخوني نكوي اگر تخوني او بكي. کواته سینات د تلداچ دچوخو هیڅ خوتا اوای چې د دې شي با دې رې نه بيڅوتنې بيداه لواري نه غریت با توبه وکړه بكا, توبه وکړه توبې خوځه ورکووله حتی دا که ته غلطه وګبې که په شومان وې وي مګر خوتا نو حرام نه زي مخنه اوای فتوآشي دا واني فتواش نو که ځني د دې فتوآت ولې دا تعمبك موږ مو ساګلک الله بو ته تطبیق یا نکړو آني درځ نه انګو ته دای کین وسګان خرج حکومت چی چی نازانم چی خو فراشل خو او دا که هیڅ دې تر نه حرام حرامه حرامه اللهم تقبل لك اللهم فشد او په ټولو قات اخوای ګوراء او زه ورې بګرن تا حرکت قبري قوم الحسابي تايبتي ما لقا ذكرتن كاسما مسؤولي كاسنين من مسؤولي ايوما بيتها منهم او بيم قوتن عقادارم كبنوا ايوما تستخطان إليه دور بيخنوا اللهم قل المؤمنين والملاد والمسلمين والمسلمان الأحياء منهم والأموال اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الهود والدغاة والبغاة وسائر المغسلين الذين يبسدون في الأرض ولا يسلحهم اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انسر المجاهدين في مشاريخ الأرض ومغاربها على عدائنا وعدائك يا رب العالمين اللهم عزيزنا على عدائك يا رب اللهم افرحوا وحسن الله وحسن الله عطى الموت الشهاده وقال الموت مقبله من القوارى فلزمنا ان وصلنا الى وصلنا الى الموت بارانا ليواخذ الثاني شو سلامه الطلبه عليكم وعلى